وَاتَّكُ اللهََّ الَّ تَتَأَلونَ بِه وَالأَرعَام إِ اللهَّهَ كََ عَلَكَُقيِيفَا وَآتُتَمَ أَمْ وَلَهُم وَلاَا تتَبَدًّا الْ الخَابثَ بِطَّ بِ وَر مَا لَهُم إِلَّا أَمْوَالُكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَثِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لكم من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 مِنْهُ نَفْسًا فَكُنُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلاَ تُصْفَهَا أَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 وَبِدارًا أَنْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكفى بالله حكيبا